بُوَكْ تُوْ ث ل ا ث ة و ث م ا ن و ن ث ل ا ث ة و ث م ا ن و ن أ د ي ت ك ا ن ا س ا م ا ل م ا ض ي ث ل ا ث ة ا ل م ا ض ي ث ل ا ث ة ت و ر س ا ب ي ت ص ل ت ل ف و ن ي ً ا يتصل ت, ت, ت ل, ل ت ت ت ัล وني ا ت ت ت ون ันดิฉันโทรสารแล้ว لقد اتصلت تلفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا دي ฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت ถามย้ํดิฉันถามแล้ว لقد سألت للتو ามอฉันได้ถามอแล้ฉันได้ถามเสมอแล้วล้วเล้าลลดอดฉันได้ถามเสมอลได้อมลอม يروي. يحكي. ديشان ل و ل َ ل ق د ح ك ي ت ل ل ت و ل ق د ح ك ي ت ُ ديشان د ا ئ ل و ر َ و ن ل ق د ح ك ي ت ك ل ا ل ح ك ا ي ة ل ق د ح ك ي ت ك ل ا ل ح ك ا ي ة بريان. ي ت ع ل م يذاكر. يتعلم.ديشان ل ك ر ل ل ق د ذ ك ر ي ا ن ل طوال ا ل م ل ق د ذكرت ا ل ا ل و م ل ق د ذكرت ا ل ل ت ك ر ت و ل ق د ذ ي ش ا ل ك ر ت ل د ي ش ن ق د ذ ر ي ا ن ط ل ا ك ر ت طوال ا ل م ت ا ن ل م ل ق د ذ ل ق د ذ ا ك ر ت طوال ا ل م س ا ء ل ق د ذ ك ر ت ي ش ت ل طوال ا ل م ا ت م ا ن ي ش ت غ ل دي شان ت ا ن งาน لقد ا ش ت غ ل ت للتو. لقد ا ش ت غ ل ت دي شان ت م ن งาน ن و لقد ش ت غ ل ت طوال اليوم. لقد ا ش ت غ ل ت طوال اليوم. ر ب ثان. يأكل. يأكل. دي شن ل ق د أكلت للتو. لقد أكلت. دي ش ا ن ل ل ق د أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.